هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الحسنات واذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين أولئك أنهم مبعوثون ليوم يوم يقوم الناس لرب يرون على أنفسهم ولو كان بهم خصصاً نَفْسِهِ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المحسنين الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين لحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون من خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أثقالهم وأثقالا مع ولا يوم القيامة عما كانوا يفترون افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ نَحْنُ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد فأنعنا على الإنسان أعرض ونآ جانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريف عَنِّي فَإِنِّي قَلِيلٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِ فَلَنْ كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً كاليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب